لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا مآبيت كيف Good. انا لا اذكر شيئا من حياتي الماضية انا لا اعلم شيئا من حياتي الاتية انا لا اذكر شيئا من حياتي الماضية الآتي غير أنني لست أدرى ما هي فما تعرف ذاتي كن ذاتي لست أدرى. ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير أي نجلي وما راحي. فا ما سرت تصید، کل آبادت ولكن كيف ضاد؟ لست ادري، لست ادري.